يقيهم يا كتائب الاحرار ورفض العيش في ثياب العاري اشعل ان في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار مزيدهم يا كتائب الاحرار ورفض العيش في ثياب العاري اشعل ان في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار وانفض وقومي كي تقود جمع بالي الثاري والصديق والصديق عنك كل قيد وقومي كي تقود جمع بالي الثاري والصديق والصديق في حمك يرقب فجرا وينادي وينادي وينادي متى يفاك ساري وينادي متى يفاك ساري يا يكتئب الأحرار وفض العشق في الهد العالم أشعر النار في يا من دخيل سيحمي الديار مثل النار والنحارب عتفي دخيل تتهادم لا يقين عثار والسحارب عتفي دخيل تتهادم لا يقين عثار الصق الصمت استبات طالما وتهادا وتهاد العيد وطال وتماد العيد وطال انتقال نسيقهم يتتائب الأحرار والفضل عيش في ثياب العار أشعر النر في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار طفح الكيل واستباد بشوم وتمادت عصبة الأشرار طفح الكيل واستباد بشوم وتمادت عصبة يسع النسلم والكل ذئب يتباهى يتباهى بالنبي والأغفار يتباهى بالنبي والأغفار نزقهم يا كتائب الأحرار وانفط العيش في ثياب العار أشعر النر في كيام دخيل ليس يحمي الديار مثل النار خطبين في كل مجلس أمو وسلام وملتج في كل مجلس أمن وسلام وملتقى أسراره أذق رمياهودا زر رمزا لجبال ولجبال مقامر غرداري لجبال مقامر يزقهم يكتئب الأحرار وفض في ثياب العاري أشعر النار في كيان الدخيل ليس يحمي الضيار مثل النال والطعير يا تنجهادي وقولي قد علت همتي وعين استباري والصعير يا تنجهادي وقولي علت همتي وعين استباري عادي الله أن تقود جهورا تتحدى وفي إصرار تتحدى العدو في إصرار مزقهم يا كتائب الأحبار وفضل عن شفثياب العار أشعل النار في كيان دخيل ليس يحمي يا مثمناري على علمتنا الأيام أن تنادي لمن لا يدير خير حوادث علمتنا ما في الأيام أن تنادي لسنا لا يدير خير حوادث حديث لسن من هو لفعل يلبس الخمعين يلبس الخمعين ثوب الصغار يلبس الخمعين ثوب الصغار نزقهم يا كتائب الأحرار وفض العيش في زياب العار أشعر النر في كيان دخيل ليس يحمي الديار مثل النار ليزول من كل بيت وتشعع الخنوب بالأنوار شعره بالأنوار سصال يمطهه بخير سلاح بجهاد يتح بالكفار بجهاد يتح بالكفار مزقهم يا كتائب الحرار ورفضوا العيش في رياض العار اشعل النار فيك يا دخيل ليس يحمي الديار مثل النار مزقهم يا كتائب الحرار ورفضوا العيش في رياض العار اشعل النار فيك يا دخيل ليس يحمي الديار مثل النار